فانس اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون اي يا جماعه <تصفيق> كردن لروجي جمعاده بالقيله السرى تكارونيك وchunk هنديكاز دبرسي باري برابر زكانم كانم جورتين يجي يجل هدف قوركاني منك درس بأيود الله يموبر ورد بكرين لسر أويك سعة الصدور في المسائل الاجتهادية فيري اوه بن فيري اوه ما بن تسك شيخ الباني چي توا تواو تواو دين أويك شيخ الباني دي فرمي نا شيخ مقبل چيود باز أود دينا نا والا شيخ ربيع چيود باز أود دينا وان يبرام قرام اسلام زور فراوانا كاك جان إما دلنا تقاليدي شافعينا لكن إما دلنا تقاليدي أحمد الكريح بننا لكن إمام واهل السنة إيشون بين تقاليدي عالم يكين طالب علمك كده مسلمانك شو إنك وتفتوى إمام البانيه بلى إخواني زايداته شو إن كي قولي إمام شافعي قبوله لو مسلا يدا هردو شيء شيء ظاهري بالقيبة ده هر الحمد لله وابزان الدين هم يقرا هيك اجتهاده اقر لولا ده كارسيق ده قومي بويه من بلامو السيره والله صور بلامو السيره او مساله نزور بشدد ور بجيره وتاري جمعيله سر بدريته تظليل مخالف بكريته هم يعني شي او نا جنبرا او تو وموضوعه توبلاته ودروز ميه جائزني عسايت وميك جمع مقبراكم بران بركتك جمع دكا يجي يشتري قوله لو مساله حزر بليته أسامة، بوه علماء دفرمون لا ان في شيء في مسائل اجتهاد، لا إنكار في مسائله. تو انسان إنسان واخوي مشوش كا، تو بيدعتقد بيدواب زنكا، بدعية كراهى، وأني أبرك. بسنجي كفراء أنا وريغرين أو مسائلنا ان شاء الله أو كاتم وفق دبن بإذني خوا. أجر وأنبن حزبياتي كدروس ده بيخوش من هذا بخومنك. واي لذي ولا عالم ده. لو لاشو دلائن يتو أقعد لقون يبرم تقاليدي يشج ذكي كنا قاتا ربعي شافعي كنا بقات ربعي شافعي خليك تقاليدي أو ذكي تعصوبت بوهيا لو لا شو كاك يا منابي والله تقاليدي شافعي و أحمد كن أي توبو تقاليدي و ذكي توبو تقاليدي و ذكي ليه اجتهادي أنا فرعانا بعساي نوري بجرين بسنجي شف رعنا و شاء الله ایا دستی افرتو د موچاوی لکاتی نوځه د ديار بیت یا شاره او بیت او شاره او برکم د ديار د بیت او البته په واستو وکړ مالخو نوځه کایله مزګو ته نوځه ک اما لپاره پی ای بی گانه مسئله چی خلافیه دي سان ایا دستی د موچاوی افرتو د بیدا یا عورت نیو درسته در کې لبین صحابه دا نقل دا تا امروی سردمی اېما لوځه دي سيغم في العوان بيو مسألك التضليل تبديعي تذا نبيه فناب أخواء والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وآلت الله فيكم فاسألوا أهل الذكر, أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون